بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للنات حتابهم وهم في غفلة ورضا ما يأسيهم ذكر من ربهم محدد إلا السماوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسرهم نجوى الذين ظلمون المعدى إلا بشر مثلكم أذا تأتون السحرة أنتم تبصرون. قال عبدي على من قال السماء الأرض وسميعين. بل قالوا أضغاظ أحلام من بن سراب. بل قالوا أضغاظ أحلام من بن سراب بن وشاعر. بل, هو بل بآية كما أثنا الأملون. قَدْ لَمْ نَقْرِيَةَ أَهْلَكْنَا مَا أَتَاهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلَّا نِجَارًا لُحِي إلَيْهِمْ فَتَسْأَلُوا أَهْلَ الْزِّكْرِ إِنْ كُنُوا ثُمَّ تَنَبُّونَ وَمَا جَعَلْنَا أَنْجَتَبَنَ لَا يَأْكُلُونَ لَكَ الْقَالِدِينَ فَلَقَنَاهُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُصْرِفِينَ لَقَدْ أَزَلْنَا إلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ لِقَوْمٍ أَفَلَا تَأْتِينَ وَكَمْ أَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ فَاضِلَ وأنشأنا بعدها قوم الآخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منها ينفضون لا تنفضوا ورجعوا إلى ما أثرستم فيه ومساكلكم عليكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت حتى جعلناه حصيدا خامدين